وَمَا انْتَ لَنَا أَصْحَابَنَا إِنَّ فَوَلَّتْ تِلْقَائِيَ لَمَّا أُوتِيتَ ولا وَذِي الْقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرْضُ وَالْكَافِرُونَ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَمَثَلًا Dad yeah. وما هي إلا ذكر للبشر